أجمل الأعياد بضعة للهادي والكون قد نوار غرة الغراء نسمة عذراء زهرة زهراء سبحان من صور من ناس الطاهة من ناس ربنا اصطفاها شمس وضحاها شع شع ضياها من سلطاها شع شع ربنا اصطفاها شمس وضحاها, شمس وضحاها فاطمة يا فاطمة رحمة من رب السماء هلا هلا الى الشعر الذي بالاستاذ حسن هادي الكاظمير بضعة المختار بضعة المختار مخزن الاسرار دوحة الجبار للدين من محور اي سدره زيتون سدره زيتون بهجه ميمونه دره مكنونه والقلب قد كبار اي ام الامامه ام الإمام حبها كرامه الا علامه يوم القيامه أم اي ام الامامه حبها كرامه انها علامه بيوم القيامه بيوم يا فاطمه رحم مين فاطمة يا فاطمه رحم مين هلا هلا هلا هلا هلا عشرة. صحاف يا بعد روحي مصدر الأنوار مصدر الأنوار منبر الأرهار زوجة الكرار نصيرة حيدار نصيرة هي جنة الفردوس سلوة النفوس بين الشموس انوارها تزهر اي انوارها تزهر ما كم مثلها الباري خلقها بنور فطرها اي جعلها امكو مثلها الباري خالقها ابن فطرها رحمة جعلها ايه فاطمة يا فاطمة يا رحمة من ايه فاطمة ف... هلأ هلأ هلأ, هلأ آصحة او ويلي على هالاصوات الحلوه الجميله اه سر الوجودي سر الوجودي دره الجودي افق الخلودي كالروض ازهار كالروض سر الوجودي سر الوجودي دره الجودي أفق الخلود كالروضي أزهار <تصفيق> الله نور تجسد أزهى كفرقد يبقى مخلد للروح بار <تصفيق> نادات الشيعة نادات الشيعة نور الشريعة ام الشريعه هي الشافيه اي نادت الشيعة نور الشريعه ام الشريعه هي الشافيه اي فاطمه يا فاطمه رحم امين فاطمه هلا هلا هلا, هلا. اه الى الشاعر الاستاذ المبدع حسن هذه الكاظمي الله ها خوتي ها من ليله القدر من ليله القدر سل ايه لاجري في سوره الدهر كنور تظهر كنوري تشرح لك الشورى قد خصها المولى بالآية الكبرى فخر النساء كاثار فخر النساء محد عرفها محد عرفها علي شرفها كل من ذي جره حارب وصفها محد عرفها Ali sharafha kelmendi charha harb va fatima fatima rahmat rabbis sama fatima fatima